كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إنت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 يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَجَعَلَهُ رَبِّي رَضِيًّا يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّي أَن انْ يَكُونَ لِي غُلَام قَالَ رَبِّ إِنَّا يَكُونُ لِي غُلَام وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا قال كذلك قال ربك قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيْنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جِعَلْ لِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ غُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ ابْعَثْ حَيَّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا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 وَقَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيٍّ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا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 فنادها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهز اليك بجذع نخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فان ما ترين من البشر احدا فقولي فقولي انني صَوْمًا للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسيا فَاتَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا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 قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ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 يا ابتي انني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتي لا تعبد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 he disse, «Èراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا» قال سلام عليك سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا شَب فَلَم مَعَتَزَلَهُم وَماَا يَعبُدونُونَ مِن دُ اللهِ وَهَبَنَالَ وَهَبَنَا لَهُ, وهبنا له إسحافَ وَيَعْبُوبَ وَكُل جَعلنَ نَبِي وَهَابَناَا لَهُم رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه وناديناه بالطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إن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 إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَجَتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك فاولئك يدخ تَوَلَا يُظلَونَ شَيئ جََّ تِعَد إَّ وَعدَ الرحمَُ عبادَهُ بالِالوي إِهُ كَانَ وَعددهُ مَتّ لا يسَعونَ فِيهَا لَغو إِلاا سَلَ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ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 ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ, أيهم أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ بِهَا صِلِّيَا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا مَن نَّجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمان مدا حتى اذا راوا ما يوعدون ام العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَوَلَدًا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 الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أناس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 مَا لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشف الأرض وتخر الجبال هدا أنت تَعَالَى الرَّحْمَنُ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلٌّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا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 فَإِنَّ ماَا يَصَّرنَاهُ بِلِسَانِكَ للتُبَششّرَ بِهِ المُتَّقِيين للتُبَششّرَ بِهِ المُتَّقينَ وَتُمْ ذِرَ بِهِ, به قَوْمَلَُّ وَكَمْ أَهْلَْنَ قَبلَهُم مِنْ طَر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله